كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم والدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن, ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وأنزلنا الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني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 ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انا ان تكم قال حبه من خردل لها فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقه الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن اذ قدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن انكر الاصوات لصوت الحميد ألم تروا أن الله سَقَرَ لَكُم مَا بِالسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا بِالسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَتَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ الناس مَن وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَعَمْ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيدِ وَمَن يُصْلِمْ وَجْهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُرْسِلٌ فَقَدْ اسْتَمْثَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوَدْقَى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 ويولد النهار في الليل وتخر الشمس والقمر كل يدري, كل يدري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون قدير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وَأَنَّ ما يدعون مِنْ دُونِهِ الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الكبير أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صبار شكور وَإِذَا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصر وما يجحد بِآيَاتِنَا إلا كل ختار كفور يا أَيُّهَا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا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 وينزل الغيث ويعلم ما في الأرواح وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدرين نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير